بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عوفا فالعاصفات عصفا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ۖ تَلْفَافًا تَفَاقًا مطمسة وإذا السماء فرجت وإذا الجمال نسفت وإذا الرسول أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل صدق الله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 Unul dintre cele mai salate Fa'l-fariqat farqa, fa'l-mulqiyat zikra'n, Huzra'n, au nuzra'n, innama فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لي أي يوم أُدِلَت لي يوم وما أدرى كم يوم الفص لويل الذين ألم نُهلك الأولين ثم كذلك نفعلوا بالمجرمين وينوي يوم إذ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَائٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قرائم مكين إلى قدر مألوب تقدرنا فنعم القادرون ويل يوم إذ للملذبين ألم نجعل الأرض؟ وكفات أحياء وأموات وجعلنا فيها رواب as-qayna kum ma'afurata انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى لا ضدي ولا يغني من الله إنها ترمي بشرى كالقصر كأن وهو جمالة صف ويل يومئذ يوم لا ينطقون ولا ينطقن لهم فيعتذرون دَمْنَنكُمُ الْأَوَلِينَ فَإِنْ كَانَ لَكُم كَيْدٌ فَكِيدُونِي وَ nal mutta wa كُلُوا وَاشْرَوْا نِي أَمْ بِمَا كُنتُمْ تَعُمَّرُونَ ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون Wa ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ Wa ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ la Să ai mulțumim